بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم فنضرب عنكم ذكر صفح أنكم قوم مسرفين وَكَانَ أَرْسَلَ مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقَشًا وَمَضَى مَثَلٌ أُولَئِكَ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 وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 ولمَّا جاءَ عيسى بالبيناتِ قالَ قد جئتكم بالحكمة قالَ قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعضَ الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربِّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Am abramu amran? Fatin mubrimun. Am yahsabun? Ana la nasmag serahum? Wanjua hum? Bala? Warusulun? Ladeyim? Yaktubun? Qul inkanal Rabbal waladun? Fana awalul al-ghabidin? Subhan Rabbil sabaat? Wal-arz? Rabbil arsh? فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وإليه ترجعون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 Fasfah anhum wa qul salam, fasuufa